والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله يحرمون المعهور وينهون عن المنكر وينفذون حكم الله الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سينجهم يا الحمد الله إن الله عزيز حكيب